إذا عينت، إذا نصبت له الوصايا، وقبلها، دا شرط ديها القبول، أن ما قبل باللقب واللقب بالامتثال، وهو حر مكلف عدل. 11 في لاصح انق ونلعب وصيه هاي وكذلك الصغير وكذلك العدالة وكذلك العداله هذا في المسيح ك ها ها من صراحة وإذا ما بتصير مخالفة والله غاضب يعني بسبب عدم عدالتهم لا بيجي كلها على الوردة ويتحيال البعض بيها الشيخ الكبير حق البلاد وصي ما يقولها ما ها ولو متعدد لا بس برج متعدد الأشخاص يكون نصيب آه الأشخاص متعددين ولا العكس تعدد على الأوصية وجوهم كلهم لشخص واحد كوصي واحد أو إلى من قبله والله جعل وصيته ما جعلها إليها معين ايه نعضل الحنقة الجهور جعلها الموت في وقت وبهناس ما هو داري من دي باه قبل منهم ما هو عرينتهم ايه عرينتهم يوصي إليهم إلى من قبل منهم بسابر يسح يعني ما شرطها التعيين كيه ك... من قبل وصيه السابعه في وقت واحد بس يا قال من قبل منهم. يعني من قبل من المسلمين ها قال من قبل من نهر دحيان فهو وصيه آه آه آه آه آه آه آه آه قال فيجيب قبولها كفاية إذا قد أوصى كذلك تسفى فإذا نواجب على الكفاية كان بها واحد صدلت على الكم. ويغني عن القبول الشروع إذا قد أبتدأ في عمله بدوها قبول أو تبطل بالردي فجيوب <تصفيق> العمل أه؟ أولا العمل حن والله بعده. ما هو ماله داخل قارئ؟ لا المفروض إنهم ملمي. عاون الناس. هه. أبيه من الملمي. ولا بكذا ما بيوس. لا إذا قدم بالغين جماعوهم. نعمل قاموا بالعمل والله والله ما في سرمال هيك لا إذا قال العزف ولا العزف. ما حول الميت يعني الان انت عند بيو يعني اذا بحتاجها الناس في وقتها إذن هو هوله ما هو ورثه ورثه ورثه هاي حبهه الله بيجوا الناس يعاونهم في ذي العمل اللي هاي بدك تجيب خمسه كباهه نقله لقيت قسموا لا لا لا بيجيبها العزا لا لانه لا في اوكل شيء اذا عندك دوت ثابت لكن ما ما شيء لكري اختصوا بها لاش لا الميت ولا الوراء. يشتغل بهم حتى بيو قصدهم من جايينهم بحتاجوا مع فيو قدو حقهم صرفت يعني لا العزه لا سريع تكاف ما بدهم ما بدهم قصدها طبعا ما مثل الهدير ما مثل هذه لا بعضهم بيبدل بعضهم ما بيبدل البي رح يحزيه كذلك هاوة تبطلوا بالرد لكن بشير تقبلها لا قبل ما يقبل هناك بشير ما يتبطل وصيها لا قبل القبول ولا الشروع فالهنه يرد قبل ما يقبل ولا قبل يردها ويعدها يعدها موجود ولا تعود بالقبول بعده في الحياة إلا بتقديد إذا ردها ما قبلها فمعت تلقي على الوصية من ذاك الشخص بعد بعد ما ردها لا إذا جدد الموصي ولا بعدها إذا قمت ما عبد تثبت قال إن رد في وجهه إذا قلت رد في وجهه ما عدت يصبر نهي قلها قبلت بعد وقد انتهت إن قد خلاص انتهت وإن ما رد في وجهه فلما ما هي ساعة أنا ما قلت رد. ما قلت خرجنا الوصايا أحد هو ولا يرد بعد الموت قال من قبل بعده أو قبله هذاك الأول. اه إذا قد ما خليت خلاص. اه من قبل شرق من قبل بعده ولا قبل. قالين لا في <تصفيق> وجهه. أشي كده استفناها ك الأول. لا. قالوا قبله إلا في وجهه. <تصفيق> <أستثنها> <تصفيق> لا هو في وجه ما هي ما بتثبت إذا ردها وما هو موجود ولا علم فما قد ثبت الرد بحيث إنه لو مات عده واصل قال وتعم وإنسا ما خلاص وتعم آه. يعني في وجه الموصي لا قال أو قبله يعني قبل الموت الله في وجهه. على أول، حلاس. حلاس. من قبله بعده، يعني بعد الموت. من قال, قبل قال أو قبله؟ قبل الموت. لا يرد دوا، إلا. لا هذا أو قبله؟ يعني يكون حصل قبل الموت إلا في وجهه. قبل أضعيف إذا وبد قبل يسحر. لا يسحرك وداه ما سحرت الله اذا لا عده موجود انا صاحب الجحار بحال والموال موال وصيف النكاح وصيه وصيه النكاح لا اخي الله ما هي ما بلا انا شكرا ما ودي اني احارب اليوم ابلغي ولا نتباع الامر المال ودي هي جيهي هي قال وتع موي سمما معينا وتع جميع كل التصرفات في المال قال وإنسان ما معين إذا قال له مثلاً وصيتك تحك عني ولا تقضي عني ديني ولا كذا فإذا يصير وصي عام يقول ها إن قال وصيتك عن خلاص جاء وكذي هي عام لقل الوصايا فيه شي معين ها آه. كيف؟ يعني تصرفاتك في جميع مالك اه. أصل الوصايا والناهي هي على الشخص بذيك الفعل ها في ارتضى بذيك الفعل عم عم الارتضى بذو في كل شيء حين في حاجه توصي دريت حاجة الوصيه هي حق التوابين ما بشي واشو في حاجة يلا ليه اشتي اذا جاء ورثتك كبار وكل شيء الأمور سابرة وما أصى كلاف الحج فإذا ما بش عديد لكن إذا انت في حاجة أنت متنت وأولادك صغار وكذا فإذا بقى عمى الوصائف ماذا في الحاجة كل ما كان يلزم فيها الوصائف ايوه ايوه ايوه اشتي واش عد في كل شيء ما أذيهو بي حاجة أديه في حاجة، آه، أديه في حاجة، أديه في حاجة بس، يعم كل ما كان في حاجة، اللي هو كذا عندك، كذا به أولاد صغار، إذا بك كذا وش وصيل القباد، ويزبط الله، كباي تقسم والمار وانتهى كل شيء. قال يا عم جميع التصرفات المتعلقة بالموصي وبأولادها الصغار. قال إلا المتعلقة بالمال انتهاء ذي بينتهى إلى المال أو ما أخرجهم يثرو يخرج فلا يفعله الوصي إلا أن يذكره الموصي بخصوصه أو يقول نفذ عني جميع الواجبات فنعم مثلا إذا جاء بها مثلا زكوات ولا بها فما هي ماله دخل فيها بيت الحارس. <تصفيق> ماذا عندك بدون خاصة إذا قال الله يوصيه برحق قال ما لم يحقر عن غيره إذا قال الله وصيتك برحق ولا تصرف فيه شي غيره ما هو معد معد معد ينزل الله عم في جساف قال ولو كان بعرف يعني قدي عادة الناس عادة الناس إذا أصاب حق إنه ما له ما له دخل. في دخل خاصة فرق طارق مثل حين يوصيه بقضاء الدين أيو يعني ما هي سواء مثل الحين يوصيه بحقه لفلان يحق عرف الناس إن ما إنه ما حجر عن الكل ما بتعوم هي العرف العرف هذه بين الناس ولوها صاحب قضاء الدين لا ما هو العرف ها قال والمشارف المشرف إذا جعل واحد يشرف مع الوصية يقوله وصي والرقيب والمشروط علمه وصي الما جعله مثلا مشرف عليه في الأعمال ولا جعله رقي بحاسب حاسبه، ولا قال الشرط إنك لا تسوي شيء لا تكون به بعلم فلان، ها. فإذن هذا كله كلهم كلهم يعدو أوصي، قال لا المشروع حضوره ما يكون وصي. قال لا تسوي شيء لا وفلان حاضر انا قد ايش ديما بلا يطيبنا سه ولا اشتريق قال عارف بال بالامور هو اذا ما هو صيم ما هو محظوره بس هو قال لا تقسمه ولا سوى ولا تفعل ولا لا وفلان جه هو حاضر آه. اما ايوه قلت لك والله كله عارف بال بالحدود وعارف كذا وعارف اشتريق له اذا والله لكن طيب خاطر Chlapi, hej, vypadá. Toto má jít, co má vůbec? Hej, kde? Někdo bude s někým. Hej, kde? Někdo bude s někým. أجل من أغلق على عليه داره وفعله أمين ورجع زدها بالأكش فيه، ولي كل منهما أن ينفرد بالتصرف أهم وصيين ولا الوصي ولاش المشرف بدو وصي أن ينفرد بالتصرف ولو في ولو في حضرة الآخر، إيه سواء حاضر ولا ما هو حاضر، بدي جاي كل واحد أن يتصرف. لا نقول إن المشرف ما هو ما بلايت ما بلايت حذر وبس. قال إن لم يفرط الاجتماع أما إذا شرط ال الموسي على اجتماعهم عبدالله حاميها بوصياء ويقول لا ينفذ أمر الله وهم من تحت أيديهم ولا تحت حضورهم إذا ما هو ما حد يتسرق. ها المفروض نقدم عدول نقدم كلامهم تصرحين لا بلا الصلاح بيع لا كلام لا بيع صلاح الله قدم عدول ابلا حين قوم في سوق هذيبايه تصرف واحد واحد صا؟ لا. قاعد اداري كل مجلسات بعد بعده بالمال واحد. لا هو بينظر الحين اشتري انه هو مصلحه للورث. للورث وذاك حين يفعل الفعل بينظر انه مصلحة للورث ها؟ اذا سادة. يعني ما ضرر اذا هو كذا. ابلا الحين يبه مثلا اذا تعارض جاء تعارض ما به لا واحد وكل واحد اشترى به لكن ما ينفض بلور، هذه صرفه. قال إن لم يشرط الاجتماع ولا تشاجرة. آه، ده مثلاً كل واحد رأى إن المصلحة هذه سوا. فلما هو ما قال بشرط لايجوه شرط على اجتماعهم ولايجوه يحصل عليه التشاجر ايه لا اكيد لا يا عم سامب ينفع ما بينفع واحد ها لا غير به شيء ويتصرف لكن رجع بيحتاج يلحق التهمة لهم من التهمة. لكن عليهم عليهم. ما عليهم الحين بيدهم يسبو بدهم, بدهم يسوو إما ها إما الغث أبغى غثه لكن الحين بانظر إلى أعماله ولا ما حد بينجى منها أنا إني بحد بينجى منها لا أصرف عليهم لما يكبروا ويناولهم المال بيعبروا فيها ها فإذا حصلت شاكر فما هو معيز لما التصرف كله بينهم. ها؟ اه? اه? الحاكم. اه? اه? اه? اه? اه? او اذا تتشاجروا فيه. لاش? اذا تشاجروا فيه قضية. مثلا كلهم براء مصلحة. طفل وما لما جاءت مسأله وقل لن ايه? عندهن الرأي كذا. ولكن عندهن الرأي كذا. لا في ارقائه الى مسأله للحاكم. بيتياز. وكل ما حصل فيه التشاجر كلها فصل وإليه تنفيذ الوصايا هذا الوصي يشرع فيه ماله من التصرفات إذا مثلا أوصل ميت ما يتمها بحج ولا وقف ولا نذر ولا وشما هو فعليه أنه ينخذها كلها وقضاء الديون كلها واصفاؤها إذا به ديون للميت والوارث أولاب المبيع إذا لازم نهبيع لازم نهبيع لقضاء الدين فالوارث أولابه إذا بدهم يشلو والوارث أولاب المبيع بالقيمة ما لم ينقص عن الدين وتنقص التركة يعني عند الدين فيما هي محت بشي إذا بالثمن آيه إذا لا بالثمن بالقيمة القيمة <تصفيق> هداها يباك وفايا الحالة بقيمته دفع القيمة ال... ها إذا أما إذا نقصت التركة ما اجاه هي موفي أهل الله للدين بلا <تصفيق> الثمن <سؤال> هو لازم بله بالثمن لا أي بفرج السعر <الترنت> الثمن لا أي بفرج الثمن ولا كمان نبي يجي الله بعض الأحيان بعض الأحيان بيقول يقيمة السلعة وهذا منها مختلف في وقت الناس في حاجة هي وهي ما هي يعني.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 فإذا التركة تقل عن اللي فلا يشلها لها بالثمن وإنها توفيه فلا لها ما هو بس هذا اللي واحد كيف؟ العكس العكس حينجوا الناس في حاجة ها لا بعض نقول لك بجول وردها بدهم بال لا ما لا ما بنقص نصه. إلا ما بسعر. لكن بسعر. كما هو صلاة أهل الله. التركة خاصة حين جيه بين أموالها ويجيه كذا. بيبالغوا فيها أم بالغها عشرة ولا هي في السواء. لا يجي مخرب. قد بي يجي يدفع واحد فيها ثمن مرتفع لقي المكانة. والداي كذي هو سعر الأراضي مثلاً العادة أنها رخيصة. هي لا عندك جوها العكس. بعض الناس كما قد ألقعه فيه في دين واللاجئ بيحتاج يبيع بيه بأقل ولا عقد فيه ماء هذا يعني ما يحتاج الوارد إذا شل لا إذا شل لها ما يحتاج إلى عقد ما يشتغل همع فيها نصيب نصيبه نصيبة لأنه يجد القدرة النصيب فيها ما أسابر يشتري نصيبة هو قدر نصيبة ما أسابر يشتري ما أسابر عقب إلا إلا إلا إلا تحملوا على جاءوا عليه دين وده أراضي دي تركها ما أقدر ما أبلا بايزا نبيعها لأقرب تخلص الدين. ما يرد ما يوصل. وهي أراضي. دريت؟ وال... هم ملكوها. لكن يلزمهم يلزم أداء الدين. يعني يجمعهم حصص فيها. لكن يلزمهم أداء الدين. ولذا ولذا قالوا الأولان يأخذوها. ليش؟ ال ولا يهمن قال الله كانوا يهمهم والغرباء سواء لا لهم الأرض, لا لهم الأرض. الصورة ولذا ما هو سابر أنه يشتري الوارث مثلا له الوارث واحد لو الوارث واحد ما سبر يشتريها ما بلا يدفع عن أبوه واشي في سيتي قال و لا ينقض البالغ ما لم يأذن لا و ينقض و ينقض البالغ ما لم يأذن ايه. يعني لأنه ينقض البيع و يشي الله بله يسل بالثمن بالثمنية تستحق قال ما لم يأذن بالبيع إذا كتراضيك قبل فما هو لا فدليل علم به ايه كتأذن ورجعكسن ما عاد السادة أما إذا ما رضي ورجع في لهن هي مضطر. دور الظلم يعني في تياك الحالة جا هو معس إيه يبي حالته جوه معس إنه رقى يدور للقيمة لأن لا يقول ها ما به ما معك شيء وش تمضطر على ما لم يأذن أو يرضى، ما أذن بل أذن أذن بالبيع ولا أجازه، وإن تراخى كذلك فلاهن نبي، والحين ما بده، يعني ما بي ما له وقت معي، قال إذا ما تثبت ل... له تثبت له لا، الوراثة. كثبت لهم النجم والصغير بعد بنوغيه كذلك الجزء انه ينقم ذاك اتباع الوصيح بعد اختبار بسم الله حين يبلغ السن بعد بعد اختبار اذا بي عم يساعد بدل كيف هو اخذ يدروا بها شخص كيف إذا اذا قدرها منه النحريص ويجمع المال ويسويه. هيك ساعه قدهم رأيهم نفش. ابي فإذا بلغ ضيف لا نهيل نهيم يضل العبد ذا ما باع الوصي قال إن كان له وقت البيع مصلحة ومال قال وإلا فلا يعني مثلاً أنه تصرف الولي في حال الصغر قاله مثلاً تصرف الولي في حال الصغر وهدار إنه معه مصلحة الصغير فليه فالمال فإذا ما علم معه أنه ما علم لا لا عندك إذا المال موجود يا المال موجود وما مع مصلحه ما مع مصلحه لكن ماذا عندك تصرفه بدو على كل حال كيف مثلا لكن ضيه لان يقوم الوصي ما قام مقام الصغير فإذا مثلا تصرف في ماله وهو المصلحة رأى المصلحة في بيعه فإذا نثبت ما عاد بشي اراضيها ما سمحت لها على الحساب هو لا بل نسبه له تردد جاء هو مريض جاء هو كذا يا اولى من الله كلما مثلا جاء بها من يشل to ويثلها والله لا لا حولا ولا قوه الا بالله لا حولا ولا دام يبيعها قبل ما يشلوها أفتيح قال اشترت فيها إذا ما به مصلحة والمال موجود فما هو لها ليه؟ لها النقو فصل وله أن يستقلوا